شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استو استو اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صدورهم من غِلٍّ تَجْرِي من تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون الله Sami Allahu li hamida. Rabbana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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهو بالآخرة كافرون الله Allahul hamida Allah! Allahu Akbar! Sami Allahu uma humanidade de Allah akbar. Allah. Sami Allahu li hamida. Lord.